أي إلا اهدد الصراط المستقيم سواء الذين أن عليهم غير عليهم Inanahin la anabdi. السائل اهدنا الصراط المستقيم Oh! Not ¡Ole! استعين <تصفيق> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المظلوب عليهم النفعة الذكرى سيد قل يا Yeah, yeah, yeah. yeah.